هجر هجر للعلا ترقى وانعم بكم يا بني المحضر علمت والنخبة الحمقى دروسي يا ساده الاخيار سبقا الى يا البهت النبى الاطهار انتو رجال الابا حقا من قادم الوقت والادهار يا نخبة العلماء انا تبا لكم تبات الأشرار ومن تعد الحما يشقى كما شقيتوا بذل العار لقيتوا القتل والمحقى وكان ابو حرفي الفرار وابو محمد بارك برقى منه طعم تولاهي النار وابو محمد أساد يبقى بحلقكم شوك يا الفجر عرب لا غازات شرقات تفر ولا غربوا قرار وابو الحسن ذي ثبات صدقه له وعد منا نخوذ بالثار بالصعق بان اصعقش يا نخبة الطبلي والزمار يحرار شبوه متى الملقى متى التوحد على ذي جار ما قد طاحت شقكم شقا فتهبوا ودفعوا الأخطار يحرار شبوه متى الملقى متى التوحد على ذجار ما قد طاحت شقكم شقا فتهبوا ودفعوا الأخطار وكل من هو قاف يلقى الشكر منا ما الأعمار الاعمار والجمل بين العرب يسقان بالدم وسط الحشا قد غاب كالشمس وسط السماء الزرقاء يحيى القبائل حمات تدار وأنت يا بن فريد ابقى على الفسالة قادة دوار وأنت يا بن فريد أبقى على الفسالة قادة دوار وبالشنا رحت تاريك حش العوالق من الليبار وانت يا بن فريد ابقى على الفز لاقادك دوار وبالشنا رحت ارق حرقا حشن عوالق من الليبار وبشنا رحت ارق حرقا حشن عوالق من الليبار وبالشنا رحت ارق حرقا حشن عوالق جاءت الامارات كي تغالب ربها فلا يغلبنا مغالب الغلابي.